La ilaha illallah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 ضع لها كل الرقاب حظ والله من حملها وجاي اسعابها ولا اله الا الله ترجح بميزان الثواب بسما والارض باحجارها وترابها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 لا الله ننسج بها حسن الثياب هناشد المجد والنور من محرابها لا إله إلا الله فكرها نعتقر الرقاب طهرت للخلق بحسابها وسراها لا إله إلا الله يفتح لها سبعين باب كل باب فاح من عودها وطيابها لا إله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 ملاذن ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها واحبابها فالق الأصباح باني السماء مرسي الهضاب عالم الأسرار هازم جميع احزابها محيي الميت مبيد الجيوش اهل الخراب كسر الجبار جابر كسير طنابها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 وانت بالخير تبدأ والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشرنا بها أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت برقابها أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب انت جنبك وغيرك نصب حجابها السلاطين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 كتاب اي والله من كتاب بس و الرجال زهاب اهل و اسهابها بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الاخلاص يا ربنا عذنا بها نسلك بالاسم العظام وبه كشف المصاب و الكرسي وكم كم قال بنتهجابها تغفر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 دحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها فتوسل بالشهادة وهي رس الزهب واعترف بذنوب عبد وانا كسابها وانا كسراب كفر ما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 الله كم من دولة جاءت ولا يدرابها الله كم من قايد في البراية ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقول هذا عظيم وذا حضر الجنة العظيم الله شر مصابها كل ما تبصر من الباشا وتهل من القباب مثل دود القز سمال فنا ثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزل هدهد في محرابها وسد مارا في سبا جد فاره في الخراب ونمسه في راسنا مودس شف ثمود البغي مات وبلا قافي شراب وغار صوت يرد عرابها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 مش بقي من مال قاروني واصحاب العياب زر مقابرهم ترلبوا ما قد غنبها